إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرنا من ياتي آمنا يوم القيامة Ya'manu maa si'etumu innahu bima ta'ammanun